لو طلعت عليهم لوليت منهم فرارا لوليت منهم فرارا ولم ليت منهم رعبا وكذلك بعثناهم بَيْنَهُمْ بينهم قال قائلٌ من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 ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أوفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه, واتبع هواه وكان أمره فرطا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 أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أسوار من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرقوا.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 كلت الجنتين آتت أقولها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلاله ما نهرى وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالو وأعز نفرا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 هناك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن من السماء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 بل زعمتم ان نجعل لكم موعدا بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا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 وإذ قل للملائكة تسجدوا لأدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه وَهُمْ ودرريته أولياء من دوني وهم لكم عدو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 مو بقا ورأى المجرمون أن رفضن أنهم واقعها فظنن أنهم واقعها ولم يجدوا عنها مصرف ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل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 فَلَمَّا جَاوزَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتِنَا غَدَا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوِينا إلَى الصَّخَرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُرُوتِ وَمَا أَنْسَانِهِ إلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجْباً قال ذلك ما كنا نبغى فارتدى على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له الموسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا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 قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني فلا تصاحبني قد بلغت مِلَّةَني عذرا فانطلقوا حتى إذا أتى أهل قرية استطع ما أهلها فأبو أي ضيفهما فوجد فيها جدارا فوجد فيها جدارا يريد أي يقضف فأقام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع علي صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا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 وأما الجدار فكان لغلامينيتي مين في المدينة وكان تحته كذلهما وكان تحته كذلهما وكان أبوهما صالح فأراد ربك أي يبلغ أشدهما ويستخرجكما رحمة من ربي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 حتى إذا بلغ مضلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترًا كذالك وقد أحطنا بما لديهم خبرا كنت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 لنفدا البحر قبل أن تفدا كلمات ربي ولو جنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فَمَن كَانَ رَجُلٌ قَالَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِك بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا